إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي, آنست نارا إني آنست نارا أو آتيكم بشهاب قبط لعلكم تصغلون إني آلستنا وانس آتيكم منها بقبر أو آتيكم بشهاب قبط لعلكم تصغلون